بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات دينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني تجبدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تَخْشَوْنَ بِمَا رَسَلْتُكُم في دين الله اللَّهِ إِنْ تُنْكِرُوا بِهِ وَتَكْفُرُوا فَقَدْ ضَلَّ سَعْيُكُمْ وَإِنْ من المؤمنين إِنَّهُ لا غَفُورًا إلا الْعَذَابَ بِغَيْرِ حِسَابٍ والذان يخلو من كفها إلا ذن أو مشرش وحرب ذلك على المؤمنين والذين يظلم المصلين ثم لم يأتوا بأربعة شهداء خجلواهم ثمانين جلدة. يُرِيدُونَهُم كَمَالِينَ جَلَبَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَدًا وَعَلَائكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ والذين أظلموا أزواجهم ولم يكلهم شهادا ولا أموت سهم تشهدت أحدهم فشهدت أحدهم أضع شهادة بالله إنما ولن تصدقوا والخاتم أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين.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 ولولا قدر الله عليهم رحمة وهو أن الله تواب أتى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِسْتِعْصْبَةِ مِنْكُمْ لَا تَحْتَفُوا شَبْعَ الْكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكل امرئ منهم ما من الاسم والذي تولى فدره منهم له عذاب عظيم لولا اكتمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال هذا اكتم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكالبون ولولا تضل الله عليكم ورح نتمو في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اتلقوا له بألسنتكم وتقولون بأسواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحان هذا بهتان عظيم يعرف الله أن تعبوا لمثله أبدا إن قلتم مؤمنين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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا قتل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوك رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستبعوا فقوات الشيطان وَمَن يَسْتَجْرِ عِنْدَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن الله السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا والله سميع عليم ولا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ألا تشدون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إلا الذين يهمون المحطنات الغافلات المؤمنات لعنوك الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشمل عليهم أنفسهم وأيديهم وأرضهم ما كانوا يعملون، يوم إيديه وسبيه من الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحص المبين. قالوا خديجه صدر الحديث والطيبات لنا للطيبين والطيبون للطيبات أولئك كم مما يقولون لهم مَأْثُورًا وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا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 ليس عليكم جناحاً أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبذون وما تفتمون قل للمؤمنين يغفوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ولا قُلْ هِيَ إلا ما ظهر منها الْبِرُّ بِأَنْ على الْبُيُوتَ ولا ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ إلا مَنِ أو وَأْتُوا أو مِنْ أَبْوَابِهَا أو أبناء إبؤلتهم، أو أبناءهم، أو أبناء إبؤلتهم، أو أبناء إبؤلتهم، أو إخوانهم، أو بني إخوانهم، أو بني أخواتهم. أو بمي أخواتهم أو لسائهم أو ما مرتت أيمالهم أو التابعين أو التابعين غير بالإجبة من الدجار أو القسم الذين لم يظهروا على عوراق النساء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ سَتْرِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَانفِحُوا الْأَيْدِيَ مِن قِبَلِ مَا طَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إياك فق سرا يغني من الله من صبر الله واسع النعيم والذي يستحق الذين لا يجدون لكاحا حتى يغني الله من صبر والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرات وآتهم مما لله الذي آتاكم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِنَّ رَجُلًا حَسُنًا لَّسَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُسْرَهُ فَنَّا إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولقد أرسلنا إليهم آياتا مبينات ومسلا من الذين خلون قبلكم ومسلا من الذين خلون قبلكم ومويلا للمستقيمين. الله رزق السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاش فيها نسباح المسباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري وقدم من شجرة مباركة زيتونة زيتونك لا شحصية ولا غرضية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمت السناع نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء وَيَخْرُجُ الْمَاءُ أَمْتَالاَ مِن لَّاتٍ وَعُزَّى وَمَنَاةَ وَسُعَّى إِنَّهُ لَكِتَابٌ كَرِيمٌ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لَأَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا غَدًا وَعَشِيًا رجال الله تذهين تجارتهم ولا بين عن ذكر الله لا تذهين تجارتهم ولا بين عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.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 والله سريع الحساب أوك ظلمات في بحر اللجي يطشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يجه لم يكد يراها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 والله عليم بنا يسعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلق بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله كمن فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من درب فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا بقى يذهب بالأدفار يطلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعذرة لأدفار والله خلق كل جاب من ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ربنين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أزلنا آيات المبينات لقد أزلنا آيات المبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وضهر الصور وأطعنا ثم يسولف بكم منهم من بعد ذلك وما أرانك بالمؤمنين. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ رَأَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضِينَ وَإِنْ يَتَّبِعُوا إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخاصون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا جرؤوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وَهُنَاكَ هم الْمُسْلِحُونَ ومن يطعن الله ورسوله ويخشى الله ويكتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمضتهم ليخرجوا قل لا تقسموا إِنَّ اللَّهَ كَانَ صَبِيرًا بِمَا تَأْمُرُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِلْمٍ عَلَى أَنْ قيل تطير يوم تهتز وما على الرسول الا البلاغ ان البلاء المبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخرفا لهم في الارض كما الذين من قبلهم وَأَنِي مَسْكِنًا لَّهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي افْتَرَهُ لَهُمْ وَعَلَيْهِ بِسْمَن لَّهُمْ يَنبَعُ خَوْفُهُم أَن لَّا يَحْفَظُونَ إِلَّا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ هَجَرُوا الْمَدِينَةَ مُعْجِزِينَ فِي الرَّبِّ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ هَجَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الرَّبِّ وَمَا أَوَانُهُمُ إِلَّا رَجْعُ الْبَيْتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَأْذِنُكُمْ لِأَهْلِكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ تَأْذَنُوا فَأَذِنُوا إِنَّ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ لَمْ يَدْرُغُوا الحلم, الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيادكم من الظهيرة ومن بعد صلاة البيشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم وإذا بلغ الأقفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم الحكيم والقواعد من النساء إلا كلا يغذون لك حن فليس عليهم نجناح أي ضعنت يدهن غير فليس عليهم نجناح أي ضعنت بزينة وَأَن يَسْتَعْفِتَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أنفسكم أَن تُحْسِنُوا إِن ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت, أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عمااتكم أو بلوث عن ناسكم أو بلوث أقوالكم أو بلوث خالقكم أو ما ملث مفاسحة أو ما ملث مفاسحة هو أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشجار فإذا دخلتم غوت فسلموا على ربكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعرفون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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفل لهم الله إن الله رسول رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذي ليتسللون منكم دوابا فَلْيَخْذَرِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا أَلَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُحِيرَهُم مَذَاقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَحْلُمُ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَرْمَ يُفْجَعُونَ إِلَيْهِ كَيْنَدِّرُونَ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ